الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا محمد في الاولين وصل على نبينا محمد في الاخرين وصل على نبينا محمد في البلاء الاعلى الى يوم الدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب المساكين واذا اردت بعبادك فتنه فقبضنا غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين ولا مبدنين ولا مضيعين اللهم اكرمنا واكرم بنا وارحمنا وارحم بنا وارحمنا ورحم نسالك حلما من حلمك وعلما من علمك من علمك من جودك وجودا من جودك وجودا من جودك حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين حبب إلينا الصلاة حبب إلينا القرآن حبب إلينا صلة الأرحام كره إلينا الغل والحقد والحسد كره إلينا, سائر كره إلينا سائر المنكرات، اللهم لا تجعلنا ممن صرفت عنه وجهك، اللهم لا تجعلنا ممن صرفت عنه وجهك وحجبه ذنبه عن عفوك. وحجبه ذنبه عن عفوك وحجبه ذنبه عن عفوك اللهم لا تجعلنا ذنبا ممن صرفت عنه وجهك وحجبه ذنبه عن عفوك وحجبه ذنبه عن عفوك اجعلنا من من ناديته فأجابك من من ناديته وخاطبته فخشع لجلالك, وخاطبته فخشع لجلالك اللهم إن كانت الخطايا اسقطتنا لديك اللهم ان كانت الخطايا اسقطتنا لديك فاصفح عنا بحسن توكلنا عليك اللهم ان كانت الخطايا اسقطتنا لديك فاصفح عنا بحسن توكلنا عليك فاصفح عنا بحسن توكلنا عليك فاصفح عنا بحسن توكلنا عليك اللهم إن دعانا إلى النار عظيم عقابك فقد دعانا إلى الجنة جزيل الثواب <تصفيق> اللهم إن دعانا إلى النار عظيم عقابك فقد دعانا إلى الجنة جزيل ثوابك